وَمِنْهُم مَنْ آهَدَ اللهَّهَ لإِن آتَانَ مِن فَللِهِ لَنَ الصَّدَّقَُّ وَلَنَكََُّ مِنَ الصَّالِحين فَلَمَّا آتَهُمُ مِ فَلللِهِ بَقِلوا بِهِ وَتَوََّ وَهُم معَْرِبُون أَعقَبَهُم نِفَاقَ فِي قُل بِهِمُ إلَى يَوْمَقَوونَهُ بِمَا أَقْلَفُ اللهَّه مَا وَعددُوه وَ بِمَا كانَوا يَكْذبون أَلَم يَعلَوا أن اللهَّهَا يَعلملَمُ صَِّهُم وَنَا جَوهُمُ وَأَن اللهَّهَا عََّ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سقر الله منهم ولهم عذاب أليم